وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمُ وَإِذَا لَهُمْ أسرع مكرا، إنه سلنا يكتبون ما تمكنون، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذاكم. فَالْفُلْكُ وَجَرَيْنَ بِهِمْ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ فَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ وَ جاءهم الموج من كل مكان وظنوا انه محيط بهم دعوا دعوا الله مخلصين له الدين لأن جيتنا من هذه لنكونا من الشاكرين. فلما يَبْغُونَ فِي لَرْبِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا نُرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ فاختلط به نبات لرب، فاختلط به نبات لرب مما يأكل الناس ولن عام حتى إذا خذت لرب جحورها. زِيْنَتْ وَالزَّيْنَتُ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَى جَعَلناها حطيدا كان لم تغن بلم كذالكا كانوا فصلو لايات لقوم يتفكرون والله يدعو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 أولئك أطحاب الجنة هم فيها خالدون